الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلوات الله وتسليماته عليه ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله ونصلي ونسلم على محمد رسول الله كما امرنا الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه واله وصحابته ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه المسلمون يقول ربنا جل علا ان الله وملائكته يصلون على النبي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 مبينة وصدق الله وبلغ رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين ونسأل الله أن يجعلنا من العارفين العالمين العاملين وبعد الآيات إخوتي من سورة الأحزاب وسورة الأحزاب من السور الجامعة للقيم والمبادئ والتوجيهات التي بنيت عليها امه محمد وتبنى إلى أن نلقى الله فالآية الأولى إن الله وملائكته يصلون على النبي النظيم. يا أيها الذين آمنوا فلوا عليه وسلموا فسين بيان وإكبار عن مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف بلغ من الشرف والكرامه والإعظام والاجلال أن الله والملأة الأعلى والملائكة يصلون عليه الله في عجائل والملائكة الأظهار الأبرار مع ربهم يصلون على النبي محمد. وصلاة الله على نبيه ثناء عليه وإظهار لمكانته وفضله في الملأ الأعلى ورفعة لمكانته في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا يظل ذكره عاليا ورفعنا لك ذكرا وتظل شريعته ظاهرة عالية وتظل دعوته في مكانتها التي أرادها الله لها ليظهره على الدين كله وفي الآخرة المقام المحموس حيث المكانة التي لا يبلغها أحد حيث يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأمم كلها وفيهم الأنبياء والمرسلون ويشفع لأمته شفاعته الخاصة الله يصلي على عبده ونبيه محمد وهذه ميزة لم تذكر لغيره من الأنبياء ولا المرسلين إلا إنها ذكرت في سورة الأحزاب أن الله يتولى خلقه وعباده المؤمنين بالرعاية والعناية ويوجههم إلى ما فيه خير العمل وصالح العمل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وهذا من الله لامه محمد صلاة الله على محمد رفعة لمكانته وبيان لفضله في الملأ الأعلى ورفعة له في الدنيا وبيان لمكانته في الآخرة حيث يحشر الخلائق أجمعيه صلاة الله على محمد عناية خاصة ورعاية خاصة ورحمات تتنزل على محمد في ليله ونهاره في حياته وبعد مماته ما وإذا كان هذا هو شأن الله مع حبيبه محمد فاحرصوا يا أمة محمد أن تنالوا هذا الشرف وتصلوا عليه كما صلى عليه الله وتصلوا عليه كما صلت عليه ملائكه الله يا أمة محمد صلوا عليه وسلموا تسليما شرف لكم أن تعملوا عملا عمله عمله الله وأن تعملوا عملا تعمله الملائكة الأبرار الأطهار شرف لكم أن تصلوا على محمد وصلوا على محمد حتى تساهموا في بيان فضله وبيان مكانته وبيان شرفه وحتى تسعدوا بما ينتظركم من الاجر والسكاب على كل صلاة عشر مرات من رب الأرض والسماوات صلى عليه صلاة صلى الله عليه انت أنت أيها المؤمنين تصلي على محمد أنت المنتفع أنت المنتفع حين تعلو في مكانتك لتكون مع الملائكة المقربين الذين يصلون على محمد وأنت تشرف بالصلاة على محمد لأن تساهم في رفعته ومكانته حتى تحظى بسفاعته يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كيف نصلي عليك يا رسول الله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا ينبغي أن يغفل عنها غافل وقد قالها الله وقالا طالبكم بها بل لن يغفل عنها غافل أبدا من الموحدين المصلين لأن الله جعل الصلاة على نبيه محمد نسكا نتقرب به في صلاتنا في كل صلاة هذه مكانة محمد وإذا كانت هذه مكانة محمد فيا ويل من يؤذي محمدا وإذا كانت هذه مكانة محمد فيا ويل من يتطاول على محمد واذا كانت هذه مكانة محمد فيا ويل من يغفل عن الصلاة على محمد محروم من الجنة محروم من الرفعة في الدنيا محروم من الشفاعة في الاخره من حرم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة ولهم عذاب مبين يؤذون الله كيف تأتى إذاء من مخلوق للخالق القوي القادر إنما تأتى الأذى إما من مشرك أو كافر والأذى معناها كفره وشركه وادعاءه أن مع الله ولده والاذى ليس معنى هذا أن الله يتأذى يتضرر لا ثم لا ثم لا فإنهم لن يضروا الله شيئا وإنما الاذى أن يسمع الله أو يرى الله من خلقه ما لا يليق به سبحانه وتعالى أن يطلع الله على قلب عبد يدمر شيئا يتنافى مع جلال الله أو يتلفظ إنسان بلسانه بكلمة يزل بها اللسان فيها تطاول لا يليق بجلال الله أو يتصرف الإنسان تصرفا لا يليق بمراقبة الله هذا هو ما يفهم من إذاء العبد لربه وهذا قد يحدث منا فالإنسان إذا تعرض لأمر لا يرضيه قد يتسخط على قدر الله بل ربما لو تعرض الانسان لموقف فيه فشله وخيبته يلقي اللائمه على القدر ويجعل القدر سماعه فشله فيقول هذا قدري هذا حظي هذا نصيبي وينسى ان المعلم الاول محمدا صلى الله عليه وسلم قال له قل قدر الله وما شاء فعل وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا غاب أمر عاتب القدر ان فاته أمر حتى إذا فات أمر عاتب القدر وعاجز الرأي ضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر من خيبته يقول حظي لطيبي قدري لماذا تتسخط لا إنه فشلك في رأيك في تعيك في فهمك للأمور في تناولك للأمور لا تلقي اللائمة على القدر فالذي يلقي اللائمة على القدر كأنه يعيب في حكم الله وفي حكمه الله هذا يتأذى منه الله بمعنى أنه لا يقبل منه هذا ويعاقبه عليه بل ربما الانسان يتسخر على الزمن فيقول هذا زمن اغبى هذا زمن كذا هذا زمن كذا وينسى ان الزمن وعاء لعمله فلا يعاب على الزمن وان الدهر وعاء لاقدار الله فلا ينبغي ان يسب الزمن فان الله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك لا تسب الدهر فانا الدهر بيدي مقاليد الأمور ادبر الأمر تقلب الليل والنهار الله يقول والحديث صحيح عند مسلم وغير لا تسب الدهر فانا الدهر لان الدهر وعاء لقدر الله ومخلوق لله ووعاء لفعلك انت لماذا تعيب الزمان وتنسى ما فيك أنت نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا نحن أولى بأن نهجى من هذا الزمن لأننا الذي نؤذيه بما نفعله بما يغضب الله أو بما نقصر في حق الله أو في حق أنفسنا هذا هو الإذاء كبار ابن آدم وما, وما يكون له وشتمن ابن آدم وما يكون له أما تكذيبه اياي فقوله أني غير لا أقدر على أن أعيده كما بداته وأما شتمه إياي فأما يقول أن لي ولدا، وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن أحد والحديث عند البخاري إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أما عن إيذاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إما تطاولا من غير المسلمين تطاولا مباشرا إيذاءا مباشرا من مشرك أو كافر أو منافق يسب النبي سبا مباشرا أو يسيء إليه إساءة مباشرة هذا قد يتأتى من أهل الكفار ومن أهل الكفر وأهل النفاق والنبي تلقى من ربه توجيهات قالت لك قالت له يا محمد ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله امضي في طريقك يا محمد لا تسمع لهؤلاء حتى تتعطل مسيرة الحق ودعوة الخير امضي في طريقك والله يعصمك من الناس والله الذي سيعاقبهم في الدنيا قبل الآخر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله لكنهم إذا اذوا النبي لحنهم الله في الدنيا محرومون من كل خير في الدنيا وفي الآخرة لهم العذاب المثيل لن ينالوا من رحمة الله شيئا لأنهم آذوا الله ورسوله مباشرة وقد يتأثى الأذى بطريقة غير مباشرة والأذى بطريقة غير مباشرة بتعطيل سنته أو الانتقاد لها الانتقاد لها أن ينتقد سنة النبي أو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتقادا يدل على جهل أو حقد أو جحود الإيذاء للنبي محمد لا تأثر إلا من حاقد أو جاحد أو جايد. ويقول القرآن صرخة واحدة وآية واحدة تقول للحاقدين لن يضر محمدا حقدكم. وتقول للجاحدين لن يضر الإسلام جحودكم له وإنكاركم له وتقول للجاهلين هذا مقام محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أيها الحافظ سيظهر دين الله شك أم أيها الجاهد جاء محمد بالهدى والنور أعلم أيها الجاهد يا من ينكر سيظهر دين الله فئت أم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن كنت حاقدا فحقك لن يضر لأن كلمة الله سبقت أن محمدا أفضل خلق الله وأن دقة محمد هي أظهر دعوات الإسلام والخير جاء محمد بدعوة الخير وبخير دعوة يحفظ الحاقدون يحفظ الجاهدون يجهل الجاهلون يا من جهلت هذا هو الهدى والنور يا من جهلت رفع الله محمدا يا من حقدت سأظهر دين محمد آية وأرده تكررت في سوره وصورة وصورة في التوبة وفي الصف وفي محمد وفي سوره الفتح وفي صورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا يتطاول على محمد إلا على محمد إلا حاقب أو جاهد أو جاهد ومقام محمد المحموس في الدنيا وفي الاخره وانما قد يتجرأ الذئب على الغنم اذا نام راعيها وقد يستجئب الحمل اذا استنوى الجمل اقول قول هذا استغفر الله يا <تصفيق>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 ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه الاحباب اتباعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوه الاسلام اذا تعرضت بالاذى والهجوم فذاك لنوم رعاتها اما محمد فمقامه محمود محفور اما الاسلام فمكانته عاليه ستظل وقال الله كلمته إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين وإن ظهر الكفر والإلحاد والضلال والباطل وارتفعت كلمته وارتفعت رايته وظهرت قوته إلى فذاك فذاك إلى زوال ولا شك في هذا لأن الله قال كلمه إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين لكن تحتاج إلى يقظة تحتاج إلى وعي تحتاج إلى جهد تحتاج إلى مجاهد والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا المؤمنون والمؤمنات امه محمد رجالها ومساؤها في عين الله ان تابعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة محمد رجالها ونساءها في عين الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله ان تابعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يخبرن احد ذمه الله وذمه رسوله فإن, فان من يغفر ذمه الله وذمه رسوله لا الله فيدركه فيكبه في جهنم أمة محمد أمة محمد التي على هذه في ذمة الله كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله له حق الحفظ والرعاية لأن الله يحفظه وهو في جوار الله في ذمة الله وفي نص في حديث في جوار الله يعني الله يتولى حمايته ويا فلا تخونن لا تخوننا عبد الله الذي قال له احفظ كل مؤمن موحد فالمؤمن له حرمته لا يعتدى عليه في ماله ولا في اهله ولا في نفسه ولا في دمه ولا في عرض كل مسلم ومسلمه من حقه ان يصان وان يحفظ بل ان المعصوم محمدا صلى الله عليه وسلم يبشركم بهذه البشرى من صلى صلاه الفجر وفي نص في جماعه والحديث عند مسجد المعير وعند المفارد من صدى صلاة الفجر أو قال صلاة الصبح في جماعه فهو في ذمة الله فلا تغفرن تغفر تغفرن ذمة الله لان الخفر معناها الغذر والاعتداء على انسان في إعنات كافر عادتها فلا تغفرن تغفرن ذمة الله من صلى الصبح في جماعة والفجر في جماعة وفي نص بغير جماعة من صلى الصبح والفجر فهو في ذمة الله فلا يخفرن أحد ذمة الله فاما إن من يخفر الله شيئا أكبه الله في جهنم والجهاز بالله فلا يطلبنكم الله بذمته بنص حديث مسلم فلا يطلبنكم الله بذمته ان لا تكون أنت في موضع يطالبك الله ويأخذ فأر المسلم أو المسلمة منك وإذا أراد الله أن يأخذ فأر المسلم أو المسلمة منك فلن تغلب الله ولن يغلب الله غالب أبدا ولن يفلت أحد من عقوبة الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وهذا يستحق العقوبه في الدنيا ويستحق العقوبه في الاخره فجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم احسن ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه اللهم احينا على سنته وامسنا على ملته واحشرنا تحت دوائه واسقنا من يده الشريفه شربه لا نظما بعدها ابدا واجمع بيننا وبينه يا ربنا كما امنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى نزهدنا مدخله اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انت ولينا فانصرنا وانت خير الناصرين انت ولينا فاغفر لنا وانت خير الغافرين انت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم منصور الاسلام واعذ المسلمين اللهم منصور الاسلام واعذ المسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم اذل الشركه والمشركين اللهم ارفع كلمه الحق والدين اللهم ارفع كلمه الحق والدين اللهم ارفع كلمة الحق والدين أنت ربنا وأنت رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو من لفته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا يبالي ولكن رحمتك اوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علينا غضبك أو يحل بنا سخطك لك العفة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا لك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله جميعا أيها المؤمنون تبدحون الصلاة <تصفيق>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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يسلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وانبشرا ونذيرا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا الله اكبر سمع <تصفيق> الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم